الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ورضي الله عن عن المؤمنين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان أما بعد في الحلقة الماضية ذكرنا قول الله عز وجل أو وصلنا إلى قوله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم ثم وصلنا في هذه الآيات إلى قوله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون وإن ثم يقول الله عز وجل ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب أليم وما لهم الناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علي هذه ذكرنا أنه أن السيره لم تنقل لنا كما هي لم تنقل لنا نقل القرآن لم تكن كتب السيرة والمغازي أمينة ربما بغير قصد في نقل في نقل الأحداث أصلا لم تكتب إلا متأخرة وكتب هؤلاء مرتبطون بالسلطة غالبا يعني لم تكتب أول سيرة كتبت سيرة عروة بن الزبير كما ذكرنا توفي عام 94 هجرية وأبان بن عثمان بن عفان توفي عام 105 ثم الزهري 124 ثم ابن إسحاق 150 هؤلاء أتوا وقد تغيرت الثقافة في المجتمع. كانت الصلاة قد نسيت أصلاً، الصلاة نفسها قد نسيت كيفيتها من أيام من أواخر عهد عثمان، من أيام عثمان. كما في صحيح البخاري أن من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه صلى مع عمران بن حُصين خلف الإمام علي بالبصرة بعد معركة الجمل. فخرج عمران وهو يقول لقد ذكرنا هذا الرجل صلاه كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا كانت الصلاه قد نسيت كيفيتها فساله مطرف ماذا قال يكبر اذا رفع واذا سجد كبر واذا رفع كبر تصوروا حتى هذا غير موجود اذا كانوا اذا كان المسلمين اذا كان المسلمون كانوا اذا كانوا مستعدين لتضييع المعلومات بل لتضيع الصلاة كيفية الصلاة التي يمارسونها يوميا فماذا نتوقع من السيرة النبوية؟ ليس حديث عمران بن حسين وحده الذي رواه البخاري ومسلم وإنما أيضا حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري في من طريق الزهر عنه عندما قال والله ما أعهد شيئا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا لا إله إلا الله هذا قالها للوليد لعبد الملك بن مروان أو الوليد بن عبد الملك لا للوليد عام تسعين هجرية تقريبا. فقالوا له يا أبا حمزة الصلاة يعني أنت الآن نفيت يا انس بن مالك وفق رواية صحيح البخاري أنه لا أعهد شيئاً كان على عهد النبي إلا لا إله إلا الله فقط قالوا الصلاة طيب قال أليس قد فعلتم فيها ما فعلتم وهو يشير إلى ما ذكره عمران بن حصين من التغيير في الصلاة والنسيانها نسيان كيفيتها جمع ثلاثه فروض في وقت واحد في المغرب كما شرح الحافظ ابن رجب في فتح الباري فتح الباري لابن رجب الحنبلي المتوفي عام 795 وفي فتح الباري هناك فتح الباري لابن رجب الشافعي اسف بن حجر الشافعي بن حجر المتوفي عام 852 واثنين وخمسين هجريه كلاهما كلا الكتابين اسمهم فتح الباري راجعوا في الكتابين مواقيت الصلاه ستجدون حديث, حديث أناس بن مالك هذا وستجدون خاصة ابن رجب الحنبلي لجزاه الله ألف خير استعرض آثار عجيبة, عجيبة عن وضع الصلاة في القرن الأول في العهد الأموي وكيف, وكيف كانوا يصلون إيماء التابعون وكيف كانوا يستحلفون أنهم ما صلوا في البيت ويستحلفون إذا خرجوا المسجد أن لا يصلوا في البيت وتجمع الثلاث صلوات في وقت واحد ولم يكن الصحابة يستطيعون أن يقولوا مواقيت الصلاة يخافوا من السيف الصحابة كانوا قلة في العهد الأموي إذا كانت هذا وضع الصلاة كيف بوضع السيرة حتى نعقل حتى لا نتصور طبعا الكتاب الدارسية التاريخ الغربيين والشرقيين وغيرهم لما يدرسون تاريخنا يظنون أن المس هناك ظروف طبيعية جداً أول من جمع فلان وألف فلان وكان يجالس فلان يا جماعة الخير كما يقال، الظروف كانت أصعب من هذا، المذابح جرت، الكعبة هدمت المدينه استبيحت، ابناء النبي ذبحوا، أحباب النبي لعنوا على المنابر، البدريون قطعت رؤوسهم، هناك وضع وضع غير طبيعي، فلذلك إذا غاب عنا اذا غابت عنا السيرة النبوية نرجع القرآن الكريم يعطينا معالم. إذا غابت عن الأحاديث إذا غابت عن المعارف ربما أشياء كثيرة غابت القرآن يعطينا أما ما وضع بثقافة تلك الأيام بالتأكيد أن التاريخ قد تشكل والعقائد قد دخل فيها الجبر والتشبيه أهل الكتاب كما ذكرنا لهم جهد حتى في عهد النبي في إضلال المسلمين فكيف لا يكون لهم جهد بعد النبي عليه الصلاة والسلام تاريخنا يعني مرتبط بعضه وبعض تاريخ الأفكار يؤثر في تاريخ الأحداث المعلومة تؤثر في الحدث المعلومة تؤثر في اضلال الناس في وقوف الناس المعلومة الضالة تؤدي إلى وقوف الناس مع الضلال والمعلومة الصحيحة تؤدي إلى وقوف الناس مع الصحة مع الصدق مع الحق هل كانت هل درسنا المعلومات ما جرى من المعلومات في عهد النبي هذا الكم من المعلومات القرآنية التي كانت يضادها أهل الكتاب من جانب الكفار قريش من جانب والشيطان قائد هذا الطبيخ كله يعني كيف يوزع الأدوار وكيف لأنه يهم الشيطان كثيرا أن يحرف يعني رسالة الإسلام عن أن يحرف مسار الإسلام عن مساره الطبيعي لذلك إن الذين يقول الله عز وجل إذن إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا من هؤلاء كما قلت لن يجيبك أحد بل ربما لا يتصور أحد ربما لا يتصور كثير من المسلمين أن بعض الصحابة ارتدوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلا ما معنى إن الذين كفروا بعد إيمانهم؟ طيب أيام كانوا مؤمنين كانوا صحابه ولا ما كانوا صحابة؟ كانوا صحابه طيب كفروا بعد إيمانهم؟ إذن التصور المذهبي طغى على التصور القرآني المذهب الـ الـ يطارد القران مطارده يطارده في كل زاوية حتى أننا لا نكاد نستطيع نقرأ آية هذه الآيات نقرأها ونحن نخشى ربما أن الحلقه توقف أن يحصل في أمر على أي حال نواصل يقول الله عز وجل طبعا هنا الضالون كما قلت إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون لو فسرنا صورة الفاتحة لعرفنا ما معنى المغضوب عليهم والضالين لأن دائما بالمناسبة العامة يقولون المغضوب عليهم أو علمنا هكذا المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى هنا طلعوا خرجوا ماذا؟ في هذه الآية خرجوا الصحابة ارتدوا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولكم طلع فهذه طلع أو خرجوا يعني اكتشفنا أن من المؤمنين ضالون بالتأكيد التعريف الأمثل للضالين والمغضوب عليهم المغضوب عليهم من تجمع جميع آيات القرآن الكريم التي فيها غضب الله على قوم أو على فعل وتجعله كله داخل دائرة المغضوب عليه والضالون كل من وصفه الله في القرآن بأنه ضال فهو داخل دائرة الضالين سواء كان من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى أو من الكفار يدخل تحت هذه الدائرة والذين أنعمت عليهم أيضا الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أيضا هذه لها تعريفات قرآنية الصلاح له تعريف ليس, ليس الصلاح بالمعنى الذهني العام الصلاح بالمعنى القراني له تعريف عالي عالي يعني الانبياء يدخلون في الصلاح بعد أن يبعثوا انبياء في آيات نشير بها الصلاح بالمعنى العالي ليس الصلاح بالمعنى الشائع والمعنى الشعبي المعنى الشعبي يصلي يصوم رجل يصلي ويصوم رجل صالح حتى لو كان ظالما سارقا خائنا كاذبا رجل صالح ما شاء الله يحضر المسجد ويتسوك ومعطر لحيته تمام هذا هذا المعنى السادج المعنى المعاني القرآنية أعلى من هذا بكثير على يتي يقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمنا تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتابة يردوكم بعد إيمانكم كافرين آية رقم مئة من سوره العمران 99 وتسعين 100 وكيف تكفرون الان الكلام في الجدل مع المؤمنين او في في تحذير المؤمنين وكيف تكفرون وانتم تترى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق الايات تعرفونها او تحفظونها هذا هذا التحذير هل نفذه المسلمون أم لم ينفذه ألم يتفرقوا في المعرفة ويتفرقوا حول النبي ويتفرقوا في, في طاعة النبي ويتبع بعضهم أهل الكتاب ألم تدخل عندنا الإسرائيليات ألم تدخل عندنا أحكام أهل الكتاب ألم يستطع أهل الكتاب أن, أن, أن يردوا أناس على اعقابهم إلى آخر هذه الأشياء بحور من البحث تحتاج الى وقت اطول اطول من هذا بكثير واعتصموا بحبل الله جميعا ما هو حبل الله ايضا يعرفنا القران ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف فبين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان النعمه هنا تطلق على النبوه غالبا المعنى المتبادر هو النبي هو اكبر نعمه وبه اصبحوا اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد وظلما للعالمين طبعا بعد الفاصل إن شاء الله نستكمل المراد السلام عليكم موقع الشيخ حسن غرحان المالكي www.tad.com بسم الله طبعا ذكرنا مسألة جهود أهل الكتاب في, أل في أجواء صورة آل عمران أجواء أحد كأنه تعويض عن هزيمة كفار قريش وحسدتهم من حسده المسلمين من اليهود وأهل الكتاب وأصحاب المصالح ثم يقول الله عز وجل وهو يعني في هذا السياق يعني من آية 100 تقريبا انطلقوا إلى أن يقول الله حتى يفصل في أهل الكتاب حتى لا نشعر بأن أهل الكتاب كانوا أمة واحدة ضد النبي عليه الصلاة والسلام لا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين هذه أيضا لم ينقلها لنا التاريخ التاريخ لم ينقل لنا من هم هؤلاء الصادقين من اخفاهم بعد أن هجروا من قبل وبعد أن قتلوا من قبل أو قتل منهم مجموعة كما قبل الهجرة كما قال الله عز وجل ذكرنا في سورة البقرة تذكرون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالأثمي العدواني وإيتكم أصار وهو محرم عليكم إخراجهم افتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض الا اخر الايات اخفوا عنا المضطهدين اخفوا عنا من امنوا برساله النبي اخفيت اسماءهم اشخاصهم طبعا هناك ناس اسلموا مثل عبد الله بن سلام هذا يختلف هذا دخل في المسلمين هذا دخل في الذين امنوا لم يبقى من, من اهل الكتاب الذين آه يعني بقوا محافظين بقيت لهم صفه اهل الكتاب ولذلك يقول ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة هناك أمة ما ذكر لنا علامها هذه الأمة القائمة لم يذكر لنا التاريخ علامها وهي ضرورية ربما كان احتفظوا بالنسخ الأصلية حافظوا على النسخ الأصلية من التوراة من الإنجيل وهكذا غير النسخ التي تم فيما بعد تحريفها والتحريف أتى في العهد النبوي يعني مؤامرة بين قريش ويهود المدينة في التحريف لأن, لأن النسخة الصحيحة كانت موجودة إلى عهد النبي على الأقل كانت موجودة كثير أو متداولة بكثرة على الأقل لقوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وما أشبه ذلك من الآيات التي تؤكد على وجود الصحة في ذلك إذا هذا القسم من أهل الكتاب أيضا التاريخ لم يذكره لنا ولم يذكر لنا كيف كانوا يتواصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يواصل يعني يأتي الآن تحذير الذين آمنوا القسم أكبر قسم مزعج في القرآن الكريم مزعج للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين هو هذا القسم الذي يتخذ بطانه من دون المؤمنين الذي له علاقات شبكة له شبكة من العلاقات مع قريش ومع اليهود وهو في الوقت نفسه منتسب إلى دار الإسلام انظروا ماذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم بطانة من دونكم لا يألونكم يعني يتمنون لكم العنت ودوا ما عنتم يتمنون لكم الشقاء قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليهم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها وإن تصبروا وتتق لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط هذه الفئه المزعجة التي كانت تزعج النبي تزعج يعني تضلل هذا عملها, عملها من يقرأ القرآن يلحظ أن التركيز عليها على هذه الفئة التي تتخذ وتحب تحب الآخرين من يهود من كفار قريش يعني تحبهم وهم لا يحبونها طبعا عندما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم هذه البطانة الآن يحذر الله هنا الذين هذا التحذير يا أيها الذين آمنوا من أي خطاب هل هو من الخطاب الخطاب الخاص من الخطاب العام إن كان بالخطاب العام يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم فيصبح هنا الم... البطانة من داخل المؤمنين وإن كأأأسف البطانة تكون من دونكم حلفائهم من اليهود وقريش تمام؟ وإن كان المراد الخطاب الخاص الذين آمنوا فهو يعني بعض المؤمنين أو بعض من الداخلين في الجماعة المسلمة فيا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ود ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا الايات لقوم قد لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم الان هذا وصف للذين امنوا الله يصفهم ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم هذا ليس كما يقول بعض الاخوه يقولون إن انما يحذر يعني في في في حوار حواري مع بعض الاخوه عبر النت وغيره يعني عندما أذكر بعض الآيات يقولون إنما هذا تحذير الله للمؤمنين أن يفعلوا لا هنا الله ينقل معلومة ينقل معلومات ها أنتم اولائي تحبونهم ولا يحبونكم هذه معلومة وهذا ضعف حتى يعني هذا ضعف في جماعة المؤمنين في جماعة المسلمين أنهم أن هناك أثر لأهل الكتاب فيهم طبعا السياق السياق كله تقريبا في اثر أهل الكتاب السياق كله وإن كان الآية لا تمنع أن يتخذون كفار قريش أولياء بعضهم يتخذوا أولياء ولكن ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونك وتؤمنون بالكتاب كله هذا دليل على أن خطاب الذين آمنوا هذا خطاب خاص لأن من الذين آمنوا من يؤمن بعض الكتاب ويكفر بعض فعندما يقول وتؤمنون بالكتاب كله يدل على أنه الذين آمنوا هنا الخطاب الخاص وأن التحذير من الذين يؤمنون ببعض الكتاب يكرهم بعض يعني من بعض المؤمنين تحذير المؤمنين من بعض المؤمنين تحذير المؤمنين بل معنى الخاص من المؤمنين بل معنى العام تحذير المؤمنين وهكذا يعني هذا يجب أن تفهم هكذا بدلالة وتؤمنون بالكتاب كله لانه واضح أن, أن هذا يخاطب الخاص من المؤمنين على أي حال، الاحتمالات كما قلت، نحن لا نجزم ب، يعني لا لا الجمهور على على تعريف واحد تفسير واحد معنى واحد. ابحث قد قد يكون في كلام هذا وهم، وقد يكون هناك من هو أغوص في هذا المعاني لأننا نستعرض يعني بسرعة وقد نقع في بعض الوهم. وإذا لقوكم وإذا لقوكم قالوا آمنا تذكروا تذكروا هذه الفئة التي يحذر منها الله في أول سورة البقرة. عندما قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون تمام هنا نفس الشيء وأيضا فئة من الذين أوت الكتاب وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم نفس المعنى هناك أناس يريدون اختراق المجتمع النبوي يدعون الإيمان وهم خارج الكتاب هؤلاء عندهم شياطين عندهم الشياطين قادة زعماء أما أهل الكتاب فهم القادة أنفسهم خلى بعضهم إلى بعض يعني كل منهم أهل الكتاب يعني يدخلون ليتعرفوا وليجدوا الثغرة لأن لا يستطيع أن يدعي الإسلام من عامة الكتاب من لا يعرف شيئا ربما يهتدي يخشون عليه أن يهتدي فلا بد أن يرسلون بعض زعمائهم ليقولون نحن آمنا وحتى يعرفون كيف يضلون وكيف يعملون مصالح لليهود وكيف ي... يعني هناك قصة طويلة عريضة في هذا ال... في هذا الأمر وأنا أحاول أن أتجنب الرواية التاريخية وأتدبر فقط القرآن معكم في محاولة لفهمه... لف... لفهمه فهما أعلى قليلا مما كنا عليه وإلا فإن فهم القرآن لا يتناهى معرفة القرآن لا تتناهى لأن القرآن آتم من عند الله ما هو من عند أي واحد آت من عند الله فلا بد أن المعارف فيه لا تتناهى على أي حال يمكن ندخل بعض الكلمات العامية أحيانا على أي حال يقول الله عز وجل إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها هذا واضح أنهم من الناس الذين قالوا آمنا ولم تؤمن قلوبهم من الذين آمنوا ربما ثم كفروا من الذين زاغوا بعد هداية انتبهوا لهذه الفئة هذه حذر لم يحذر الله منها في القرآن عبثا لا بد أن لهم أثر ما على المستوى الفكر المعرفي خاص أنا لا أركز على المستوى السياسي كثير من الأخوة يظنون أن المسألة السياسية آخر الاهتمامات وإن كان لها أثر المسألة المعرفية أهم المسألة الثقافية فهم الله فهم الهدى فهم الدين فهم القرآن فهم النبوة هذه أخطر أخطر أخطر بكثير من أي تغيير سياسي ربما حدث أو قد حدث طيب إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط هذا يدل على أنها فئة البطانة هذه من دونكم بطانة من, دونك من دونكم قريبين ليس المقصود التحذير من الكفار الأصليين ولا أهل الكتاب الأصليين هذه فئة داخل المسلمين تقول آمنا ولم تؤمن ثم طبعاً, طبعا هذه كتمها التاريخ لماذا؟ هذا يحتاج الى سؤال لن تجد جوابا هل هذه متناقضة؟ هل هذه الآية متناقضة مع تصوراتنا في كتب المغازي والسير؟ نعم لماذا؟ لا تجد جوابا وهكذا هناك أسئلة كثيرة لا تجد, لا تجد جوابا لأننا ربما نتيجة هذه الفئة ربما هذه الفئة أنها أنتجت علوما وروايات وأحاديث وعقائد ربما نحن نتيجة لها. واصل لأن التغير كما قلنا أن الصلاة وهي الصلاة قد نسيت في عهد عثمان كما في حديث عمران بن حسين وحديث أنس بن مالك في عهد بني أمية أيضا نسيت الأحكام ما بقي لا إلا الله فالتاريخ من باب أولى أن ينسى إن لم يجدده لنا كتاب الله إن لم يجدد لنا المعاني والأحداث آه ربما نظل عن السيرة النبوية وقد ضللنا كثيرا عن سير على حال ثم يقول الله عز وجل طبعا آه عند آه وهو يستعرض يستعرض قصة أحد قصة أحد غدوت من اهلك تبوي المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم اذ هم طائفتان الطائفة منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا إذ تقول للمؤمنين ألي أليك فيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولي قلوبكم به وما نصروا إلا من عند الله العزيز الحكيم هنا في مسألة الملائكة أقول كلام باختصار ثم نكمل في الحلقة القادمة في مسألة الملائكة في بدر ايضا نزلت هنا اشترط عليهم أن يصبروا ان تصبروا بل إن تصبروا وتتقوا لا يقول أحد ما فعلوا شيء في أحد إذا لما لم يصبر المسلمون لن يمدون بالمدد صبروا يوم بدر فمدوا بالملائكة هنا لم يصبروا فالفعل الأول منك أنت أيها الإنسان الفعل الأول الله والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم. في الحلقة القادمة إن شاء الله س هذه نستعرض هذه أكثر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www المالكي.